ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون